هذا أيها الأحبة هو الشريف الثاني والخمسون من تفسير سورة آل عمران. لا في مبين مبين بمعنى بين. طيب وقوله من قبله نقول الإخوة المتدعين بالنحو إن من حرف جر وقبل هنا غير مجور قبله غير مجور من اللي بدأ بالنحو جديدا؟ ممتاز نعم ممتاز لا اني ناصر لا لا المهم الغاز صلاح قبل ابنيه اقرب ابنيه عظم و جرتها من أي، أشدونا جماعة. المبني ولو دخل عليه حروف الجر لا يتغير. يبقى على بناءه. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما قال من حيث. وهنا قال من قبله. نعم. ولم يقول من قبلي. لكن في بعض الأحلان. تجر قبل فيقال من قبلهم كذب الذين من قبلهم. طيب إذا متى تبنى المضاف؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه عرفتم هذا كلام نحويين طيب في هذه الآية الكريمة فوائد أولا عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ من تأكيد هذه المنة بالقسم من فوائدها أن المنة ببعث الرسول إنما كانت على المؤمنين لأنها لأنهم الذين انتفعوا بها لقوله على المؤمنين من فوائد الآية أن من لم يعترف بالمنة من فهو كالمسلوب منها أو فهو, فهو كالمسلوبة منه من لم ينتبع بمنه صار كالمسلوبة منه ها. لأنه خص المنة بمن؟ بالمؤمنين ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله على من من الله عليه بالإيمان من أين سأخذ من قول لقد من الله لأن المراد بهذا الخبر وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه المنّة وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه ومن فائد هذه الآية الرد على العرب الذين من بإيمانهم. وإسلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ومن فوائد العالة الكريمة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبتك على الإيمان لأنه إذا كان هو المان به فهو الذي يملك ثبوته وزواله فارجع إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان مبعوثا من قبل من؟, من قبل الله والرسول يشرب ويعظم بحسب من من أرسله ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الخادم رسول السلطان يرونه أعظم من رسول العادي طيب من فوائد هذه الآن الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن فوائدها إثبات منة الله عز وجل بكون هذا الرسول من جنسنا من قوله من أنفسنا ويتفرع على هذه الفائدة رد أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا لو لا أنزل إليه ملك قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشر ولا يمكن أيضا للبشر أن يتقبلوا منك ما يتقبلوا ممن كان من جنسه ومن فوائد هذه الآية الكريمة السناء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتلو عليهم آية الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة حيث كان يتلو عليهم آية, الرسول، آية الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن القرآن معجز من أين يؤخر من قوله آياته لأن الآيات بمعنى العلامات والعلامة على الشيء هي المعينة له والتي لا تصلح لغيره فهي آية لله لا تصهل عينهم ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الشيء إلى سببه ويزكيهم مع أن الله قال إنك لا تهدي من احببت لكنه صلى الله عليه وسلم سبب سبب للتزكية ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه لكن بشرط أن يكون معلوما بأنه سبب إما عن طريق الشرع أو طريق العقل أو طريق الحس أنتم معنا؟ أما شيء يتوهم أنه سبب وليس بسبب فهذا لا يجوز فضل أعوذ بالله الشيطان الرجيم أولم صابت مصيبة قد صبت مثلها قلت أن هذا قلت ما هذا كله من عند أنفسكم إن الله لكم شيء قدير وما صابتم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وَلْيَعْلَمُونَ وليعلم, وَلْيَعْلَمَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَعُوذُ فِرْعَوْنُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ فَمِن كُفْرٍ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُم من الْإِيمَانِ يقولون ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبقنا في الآية التي مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن منته من على المؤمنين بباعة النبي صلى الله عليه وسلم مؤكداً إياها بمؤكدات دل وهي أين القسم ما الدليل عليه ألا أحسنت ما معنى قوله من أنفسهم يا ابن داود أي من جنسهم ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من نفس العرب وأنفسهم من أنفسهم يعني من الجنس من الجنس بني آدم واضح يا جماعة فمنهم لأنهم من العرب من أنفسهم لأنهم من جنس بني آدم وإن كان بني آدم غير العرب لسوا من أقاربه طيب ما معنى قوله الكتاب يعني من كتاب أحمد نعم بمعنى الكتابة على المعنى الأول تكون فعال بمعنى مفعول طيب هل يمكن أن نقول يا إن الآية تشمل معنين ممكن هل تعرف بهذا قاعدة نعم لأن ذلك أوسع وأشمع طيب قول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهد إن هذه ما علامتها في هذه الآية اللام الفارق لفي ضلال مبين هل تعرف لإن معنى سوى نعم لها أربعة معاني. أن تكون نافية مخففة ايده تكون شرطيه طيب ذكرنا للنافيه علامهها اسمك محمد محمد يلا يا محمد ذكرنا للنافيه علامه ما هي التاتي بعدها إلا تظن ولكنك لا تج وأعتقد بما اعلم مثل ما هذا, ما إن هذا الا ما نبي هذا تمام طيب قوله لفي ضلال مبين <تصفيق> هذا الضلال لا هذا الضلال هل هو ضلال عملي أو علمي أو هما ضلال علمي وضلال عملي ماذا تقول صحيح لأن العرب كانوا جهالا وكانوا غاوين في العمل جهالا في العلم هوات في العمل واضح طيب داخل المعتقان داخل داعين طيب ثم قال الله تعالى أولم أصابتكم مصيبة هذا درس الليلة أولم أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا الهمزة هنا تلاها حرف عطف وقد مر علينا كثيرا أن الهمزة إذا ولها حرف عطف، فلعلماء النحو في ذلك قولان: أحدهما أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام، والثاني أن العطف على ما سبق، وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها وموضعها بعد حرف العطف، بعد حرف عطف. وقلنا إن هذا أسهل على المعرب لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر وأحياناً قد يصعب للإنسان أن يقدر شيئاً مناسباً طيب وقوله لما, لما هذه هنا شرطية ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه فعل الشرط في قوله وجوابه قلتم أن هذا ولما تأتي على عدة وجوه تأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى حين وتأتي بمعنى لم وتأتي شرطية ففي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ هذه بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حال وفي قوله تعالى بل لما يتوكل عداه. هذه لما بمعنى لم وإن كان بينهما فروق لكن هي بمعنى نافية. وفي قوله تعالى إلا قوم يونس لما أمن كشفنا عنه. فإن بعض العلماء قال لما هنا بمعنى حي. بما نحيه، فهذه وجوه أربعة ل لما الواردة في كتاب الله عز وجل، وقول أصابتكم نصيبة قد أصابتم مثلها، أصابتكم يعني حلت بكم نصيبة قد أصابتم مثلها أي حل بكم مثلها، وما هذه النصيبة؟ هذه النصيبة ما حل بهم في أحد، فإنه قتل منهم سبعون رجلا. على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقول قد أصبتم مثليها هذا يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر فإن يوم بدر قتل فيه من المشركين سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا فسبعون مع سبعين ضعف سبعين ولهذا قد أصبتم مثليها فإن قال قائل كيف قال قد أصبتم مثليها مع أن المقتول سبعون والماسور سبعون والأسر ليس القتل قلنا إن الأسر يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل به من من القتل وربما يكون أكثر ربما يكون أكثر لأن المقتول يقتل ويستريح لكن ماسور يستدل، ولهذا يخير الإمام في المأسورين بين أمور بين أن يقتلهم وبين أن يسترقهم وبين أن يفتيهم بمال أو أسير وبين أن يطلقهم أربعة أمور يخير الإمام في الأسرى بين هذه الأمور الأربعة ما هي الفداء بمال أو بأسير المسلم الرق القتل المن بدون شيء فإما منا ب... حتى إذا خلتهمهم فشد الوثاق يعني الأسر فإما منن بعد وإما فداء حتى ترى الحرب أعزاء فالحاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل إن لم يكن مثله فهو أشد منه لا يقصرون لا لا يقصرون قد أصابتم سئيا قلتم هذه جواب لم يعني إذا أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا يعني كيف أصبنا ونحن جنود الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأتينا الهزيمة قال الله عز وجل نعم أن هذا أن هذا هذه أن سفامية وتاتي شرطية ففي قولك أنا تقم أقم هذه شرطية وفي مثل هذه الآية استفهامية يعني كيف يكون هذا أن هذا وهذا لستفهام للتعجب ولا أظن أن يكون للإنكار لأن الصحابة رضي الله عنهم لا ينكرون من قدر الله شيئا ولكنهم يتعجبون كيف يصيبنا هذا ونحن جند الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل يعني قل لهم يا محمد هو من عندي أنفسكم وهنا أمر الله نبيه أن يقول ولم يقل عز وجل أورم ما أصابتم مصيبة قد أصابتم ذيها قلت من هذا هو من عندي أنفسه فالأمر نبيه أن يبلغهم وهذا الأمر للتبليغ الخاص وقد قلنا إن القرآن كله مأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول جميعا للناس هذه واحدة ويوجد بعض الأشياء أو بعض الأحكام أو بعض الأخبار يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغها تبليغا خاصا فهنا قال قل يعني قل لهؤلاء الذين يقولون أن هذا هو أي ما أصابكم من عند أنفسكم أي منكم ومن هنا للسببية أي بسببه فأنتم السبب وما هو الذي يظهر لنا من السبب وما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم سواء كانت الغلبة للمسلمين أو كانت الغلبة للكافرين ولكنهم رضي الله عنهم وعافى عنهم لما رأوا المشركين قد انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المسألة انتهت فنزلوا من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وحصل ما حصل الذي حصل هو أن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر خاليا وهو من وراء المسلمين يحميهم من وراء كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم و. حصل ما أراد الله عز وجل هذا معنى قوله من عند أنفسه ثم قال إن الله على كل شيء قدير حتم الآية بهذه الجملة في غاية ما يكون من المناسب فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة كما قال تعالى ولو شاء الله لن تصر منكم، ولكن ليبل وبعضكم ببعض. ذلك ولو شاء الله لنتصر منهم، ولكن ليبل وبعضكم ببعض. لأن الله لو شاء لآماتهم، أو خسف بهم، أو أنزل عليهم صواعق، أو ما بذل، لكن ليبلو بعضكم ببعض. واللذي نقتل في سبيل الله، فلن يضل أمالهم، سيهتئهم ويصرح بالهم. ويدخلهم جنة عرفها لهم. وقوله إن الله على كل شيء كل شيء هذه عامة تشمل كل شيء تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه وما كان معدوما فهو قادر على إيجاده. ولا استثناء في هذا العموم. لا استثناء في هذا العموم. وأما قول المفسر رحمه الله في سورة المائدة وهو على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر فهذا تخصيص في غير محل أولا أن العقل ليس له تدخل في صفة الله عز الثاني أن نقول ماذا تريد بقوله وخص العقل ذاته هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل لا يقدر أن ينزل لا يقدر أن يستوي لا يقدر أن يأتي يوم الغيامة للفصل من عباده أم ماذا تريد إن أردت هذا فهذا خطأ فالله قادر على أن يفعل على أن يستوي على العرش على أن ينزل للسماء الدنيا، على أن يأتي للفصل بين عباده كما صح بذلك النقل أم تريد بقولك خص العقل ذاته أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقع هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا لا يمكن هذا لا تتعلق بالقدرة أصلا والله عز وجل لا يمكن أن يتصب بالنقص ولله المثل الآلي فكونك تفذ أن الله تعالى يمكن أن يتصب بالنقص ولكنه غير قادر عليه هذا خطأ عظيم نقول هذا أصلا غير وارد على القدرة كما قال السفاري رحمه الله بقدرة تعلقت بممكنه، فالشيء المستحيل مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلاً، لأنه إذا كان الشيء ساكناً لا يمكن أن يكون متحركاً، وإذا كان لا يمكن أن والله قادر على كل شيء، لكن قدر على أن يجعله صار وقدر على أن يكون ساكناً صار. غير متحرك، صراي متحرك، فهذا أصلاً لا يرد على العقل، لا يرد على العقل، فإذا نقول على كل شيء قديم عموماً مطلقاً لا استثناء فيه، في هذه الآية الكريمه جاوبت السؤال، إيه اللي معي ما هي ليلية؟ سبحان الله، طيب، نعم. نعم يا <تباشر> ودف ودف أما اما بالله بالملاحظه جيدا نعم لما على كل حال مساله ان القصاح أنها تمخض عنها الجبل هذا خبر إسرائيلي يا سليم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لكن هناك شيء هناك شيء يعني أبلغ من هذا عصر موسى عليه الصلاة والسلام عصر معروفة من شجر المعروف يلقيها في الأرض فتكون حية ويشيلها فتكون عصر. سبحان رحمة رحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنعتذر عن تأخر الدرس في الصبح اليوم. الحمد لله من الشيطان القوى اللهم رحمن الرحيم أولًا ما أصابكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلت أن هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم ألقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المقبلين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمهون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لما أضاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إنكم صادقين <تصفيق> أروا بلا من الشيطان قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا لما هذه عبد الملك شرطية وعلامة ذلك نعم أنها اجتملت الجملها على فعل شرط وجوابه أين الجواب؟ أبواتك. نعم من المراد بالاستفهام من أصل أن هذا نعم من المراد بالاستفهام ما المراد به؟ سبحان الله. إيه ما المراد به؟ التعجب أو إنكار. تعجب. لماذا لا يكون الإنكار؟ لأنهم قدر الله الصعب لا يمكن أن ينكروا قدر الله. طيب ما معنى قوله من عندي أنفسكم؟ الجبر. لا لما عصوا أمره حصلنا منه. نعم. يعني من عند الله السبب. وذلك ب نصياتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى؟ قل كل من عند الله. هذا جمع، فوظيفة إليهم باعتبار السبب، ووظيفة إلى الله باعتبار باعتبار التقدير والقدرة. طيب. قول تعالى إن الله على كل شيء قدير يا أحمد. هل هذا العموم على إطلاق؟ ها؟ على إطلاق؟ طيب. يدل على أنه ليس قادم على ذاته طيب وما الجواب على قوله نعم <تصفيق> نعم <نه. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> القدرة القدرة تتعلق في ممكن، هو الذي يمكن أن يوجد أو لا يوجد. طيب، إذن فهمنا أنه يحتاج إلى نعم إلى خطه على كلها، لأنهم إن أرادوا بقوله خص العقل ذاته أن إن أرادوا بذلك صفات النقص فهذه من الأمور المستحيلة ولا ولا تتعلق بها قدرة، وإن أرادوا بذلك الأفعال الاختيارية. أنه لا يقدر أن ينزل ولا أن يستوي ولا أن يتكلم فهذا خطأ طيب أعظم وقفنا على هذا الفوائد ما أخذناها طيب قال الله تبارك وتعالى أولئما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها إلى آخر يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله وبخ الذين قالوا أن هذا ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه يعني أننا لا نقول إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي توبيخه ومن فائد هذه الآية أنه من المستحسن أن الإنسان يذكر بما يهون المصيبة عليه لقوله قد أصبتم مثليها ومنها أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن يجيبه بما يمنع بما يمنع احتجاجه لقوله قل هو من عندي عن مفسكم يعني فأنتم السبب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله قوله ومن عندي أنفسكم. ومن فوائدها منة الله على الصحابة رضي الله عنهم لأن الله تعالى قد جعل على إيدهم مصيبة أكبر مما أصابه بل هي مثل ما أصابهم لقوله قد أصابتم مثلها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم القدير من أسماء الله لقوله إن الله على كل شيء قدير والقدرة صفة يتصف بها القادر تمنعه من وصف العجز وذكرنا فيما سبق ما ما متسل ومن فائد الآث الكريمة أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه فنقول إن الله على كل شيء قدير خلافا لمن قال إن الله على ما يشاء قدير لأنه إذا قال إن الله على ما شاء قدير فقد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه وهو قادر على ما شاء وعلى ما, شاء ما لم يشاء وأيضاً إذا قلنا إنه على ما شاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد فإذا كان لا يشاء أفعال العباد وقلنا إنه لا يقدم إلا على ما شاء لازم أن لا يكون قادراً على أفعال العباد هذا مثل ثالثاً أننا إذا قلنا على ما شاء قدير فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه لأن الله قال إن الله على كل شيء قدير فإن قرق قائل ما تقولون في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون آخر أهل جنة دكولا وأن الله يقول له أن إني على ما أشاء قادر الجواب على ذلك أن هذا حديث عن مسألة وقعت فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوعه فقال كيف يقع هذا الشيء نقول له إن الله على ما شاء قادر يعني الله لما شاءه وقع أما أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل فإن الأول أن نقول إن الله على كل شيء قدير ثم قال تعالى وما أَصَابَكُمْ يوم أَلْتَقَ الْجَمَانِ فَبِإِذْنِ الله أول آية تكلمنا عليه أليس كذلك طيب ما أصابكم ما هذه شرطية وعلامتها أو دليل أنها شرطية أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه فعل الشرط قوله أصابكم وجوابه فبإذن الله وقرن بالفائل أنه جملة اسمية جملة اسمية التقدير كلام فهو بإذن الله قال وما أصابكم يوم تقدعان يعني بالتقاء الجمعان أو بالتقاء الجمعين التقاءهما يوم أحد فإنه لما انتق جمعان صارت النهاية أن هزم المسلمون وشهد منهم سبعون رجلا، وهذه تعتبر نكبة أمام الكفار لأن الكفار سيكون لهم في هذا الحال سيطر وعلو واستكبار، كما وقع، فإن أبي سفيان قال في ذلك اليوم أعله هبل، أي أنه افتخر بعلو وصنم على من على المسلمين الذين يعبدون الله. طيب وهذا الذي حصل يوم منتقى يقول الله عز وجل فبإذن الله بإذن الله القدر أو الشرعي بإذن الله القدر يعني الله هو الذي قدره والإذن ينقسم إذن الله ينقسم إلى قسمين إذن شرعي وإذن كوني فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذنون كون مثل قوله تعالى ويتخرج الموتى بإذني فإن هذا إذن كون وما تعلق بالشرع فهو إذن شرع مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم أما على الله تفترون وقول الشرع لهم شرع لكم من الديم أملم شركاؤه شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يأذن إذن شرعيا أو كونيا إذن شرعيا طيب فإذا قيل ما الفرق بينهما فالجواب أن الفرق بينهما أن الإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه والثاني أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع طيب هذا الفرق بينه وقول فبإذن الله أي فهو كائن بإذن الله أي الباء السببية ولهذا صح أن نعطف عليها قول وليعلم المؤمنين واللام في قوله وليعلم للتعليل ولا يجوز أن تسكى أي لا يجوز قراءة أن تقول وليعلم للتعليل لأن الذي تسكن بعد روح العطف المعروفة هي لام الأمر أم لام التعليل فهي مكسورة جائمة وقوله وليعلم المؤمنين يعني الذين صدقوا الله في إيمانه وقالوا فيما أصابهم إنه بقدر الله ورضوا به وتابوا إلى الله من أسبابه وهي المعاصي والتنازع والعلم هنا علم ظهور ولا علم إدراك علم ظهور يعني وليعلمه بعد ظهوره أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عز وجل لأن الله عالم كل شيء إلى يوم القيامة وأيضا هذا علم علم يترتب عليه الثواب أما علمه علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثور ولا يترتب عليه العقاب هذين فرقان الفرق الثالث أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع فهو علم بأنه وقع وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع وهناك فرق بين العلم بأنه وقع وبين عند أنه سيقع. هذه ثلاثة،, ثلاثة أوجه وإلا فإن كثير من الناس يقول كيف وليعلم المؤمنين أسره قد علمهم فنقول بلى علمهم لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة ثم قال وليعلم الذين نافقوا المؤمنين قال وليعلم المؤمنين بالوصف وأما المنافقون فقالوا لي وليعلم الذين نافقوا وقيل له إلى آخر فأتى بالفعل وذلك لأن النفاق طارئ عليهم فإن كثيرا من المنافقين كان آمن ثم كفر كما قال على ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ولهذا أتى بالفعل الدال على التجدد وأيضا ليناسب قوله وقيل لهم تعالوا وقالوا واليعلم الذين نافقوا النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع ومنه سمي نافق الجربوع أو الجربوع الجربوع من ذكائه إذا حفر له جحرًا جعله باب، جعل له باباً ظاهراً يدخل منه ويخرج منه، ويجعل في أقصى ذلك الجحر طبقة خفيفة، يعني يخرق إلى أن يصل إلى قريب الانفتاح، فتبقى طبقة خفيفة جداً من أجل إذا هوج من باب الجحر، آه، خرج من هذه القشرة الرقيقة، لأن تكون سهلة عليه. فيكون هذه مخادعة هو اللغة المخادعة هذه مخادعة لأن الصائد إذا صاده إذا أراد صيده ثم هجم عليه من الباب لا يدري أن هناك نافقة فيخرج الأربوع من هذه النافقة والأربوع أصل يعني الأربوع حلال أو حرام حلال نعم, نعم هو حلال لكن لا أدري هل تعرفونه أم لا معروف إيه؟ لا لا هو يشبه الفأر إلى حد كبير لكن له أرجلا طويلة وأي... وأيديا قصيرة وله ذي في طرفه هدب ذي طويل في طرفه هدب نعم وهو يقال... يقول عنه العامة إنه يرتجز فيقول لو دية الرجلية ما الحاجة خير عبيه نعم أي نعم هذا على سانه لما هو لا يتكلم على كل حال أقول إن النفاق مأخوذ من هذا أصله من هذا لأن فيه مكرا ومخادع وليعلم الذين نافق مثل من مثل عبد الله بن أوفي فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين للخروج إلى أحد ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الخروج بمشورة بعض الصحابة ولا سيما الذين لم يدركوا بدرا الذين لم يخرجوا في بدر هم الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأكدوا عليه بالمشورة أن يخرج إلى أحد حرج الناس مؤمنهم ومنافقهم وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجن ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخونهم ويمرونهم بالرجوع وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا على الأقل إما قتال في سبيل الله أو دفاع عن أوطانكم فالقتال في سبيل الله قتال يعتبر جهادا يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد، والمدافع وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل فهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادا أو ادفعوا عن أوطانكم هم لو رجعوا ماذا يقاتلون في سبيل الله أو دفاعا دفاعا لا شك لأنهم ليس ليس عندهم إيمان بما في سبيل الله تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا نعوذ بالله وهذه قولة رجل مخطل جبان والإنسان الشجاع هو الذي يقول نعم نأتي نقاتل أو ندفع ثم إن حصل قتال فنحن سعدون وإن لم رجعنا من حيث جئنا ولهذا قال قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم سبق الكلام على قوله لو وأنها في مثل هذا السياق تكون شرطية لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أي في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه وانخزلوا عن المسلمين هم للكفر أقرب منهم للإيمان وإن كان فيهم شيء من الإيمان ولو علا هذا في بعضهم لكنهم للكفر أقرب يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواهم ما ما ليس في قلوبهم مثل أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نشهد إنك لرسول الله ويذكرون الله فيقولون لا إله إلا الله ويحتلون بعض الصلوات على أنهم مسلمون. فهم العياذ بالله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ما الذي في قلوبهم الكفر والذي بأفواههم الإسلام قال الله تعالى والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون من غيره وأعلم من غيره بما يكتم هؤلاء ولهذا أبدى الله ما يكتمونه وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وفي قوله والله عن ما يكتبون خلاف بين المفسرين. فمنهم من قال إن أعلم بمعنى عالم عالم بما يكتب خوفا من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق لأنك إذا, قلت إذا جئت بآفة التفضيل فإن مقتضى ذلك أن يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل، ولكن المفضل زاد على المفضل عليه، ولهذا تجدهم يفسرون مثل هذه الآية والله أعلم يفسرون أعلم بعالم، والله عالم بما أكتبو، ولكن هذا القول ضعيف، أولاً أنهم صرفوا اللفظ عن الله. كذلك؟ لأن اللفظ باسم التفضيل والمعنى الذي يأثبته باسم الفاعل وبينهما فرق ولا يجوز أن نصف القرآن عن ظاهره إلا بدليل والثاني أنهم إذا قالوا عالم لم يمنع المشاركة على وجه المماثبة لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة لأنه يقال فلان عالم وفلان عالم لكن يقال فلان أعلم من فلان امتنعت المشاركة على وجه المماثلة لظهور التفضيل فهما الآن فروا من شيء ووقعوا في شر منه فروا من أن يطلق أعلم الله لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى لكن فروا وقعوا في معنى لا يمنع إيش؟ المشاركة على وجه المماثلة ف... وهذا الشر إذن نقول إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرها ولا... ولا يستلزم ذلك شيئا مما ينزه الله عنه ونحن نعلم أن هناك اشتراكا في العلم بين الخالق والمخلوق لكن يمتاز الخالق بما يقتص به المخلوق بما اقتص به، وإلا فلا شك أن العلم الذي يوسف الله به له أو لأصله ثبوت في المخلوق. فمثلا الله يعلم أن أن هذا عمود من الحديث، وأنت تعلم أو لا، وأنت تعلم، لكن علم الله أشد إيحاطة منك وأسبق. وهو علم لا يزود وعلمك ليس ليس كإحاطة علم الله وليس أزليا وليس أبديا فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه ولهذا قال الله تعالى وما أنتي من العلم إلا قريب وقوله أعلم بما يكتمون أي بما يخفون في نفوسهم من الكفر ويظهرون من النعم وأما ما يذكرون من السام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين نعم وقيل يا شيخ معطوف على نافقهم نعم وليعلم الذين نافقوا وقيل له إما أنه معطوف على وقيل على نافقهم أو جملة حالية على تقدير قد أي وقد قيل لهم نعم نعم نعم لا غير قلنا هذا لأنه في خلاف الظاهر قد اصبتم وهذا في الماضي ولم يقل قد تصيبون والشيء الثاني ان ما وقع بعد أحد مثل نزول الأحزاب ما أصابوا مزايها في الوقت لأن نزول الأحزاب ما حصل فيها إلا قتال إلا قتل ياسيت جدا ونصره بالأحزاب من أرسل الله عليهم من الريح والجنود لما يص ما يصيب هذا ما لقد قد أصابتهم ولم يقول قد تصيبون نعم عبد الله عبد الله عبد الله نعم. لا. ليست لا. ما فيه ها؟ لا نعم. ما في شك إن إعادة الخلق أهون من ابتداء. هو ببالنسبة لله على حد سواء. لكن بالنسبة للفعل نفسه أو للمفعول المعاد أهون من ابتداء. لا لا ذكرهم أن الله قد صاب أن الله منى عليهم بأكثر مما حصل عليه هم قتل منهم سبعون وأعداؤهم قتل منهم كم في بدر سبعون وأسر سبعون هنا نعم خال في بأنه الكفر أنه الله. الله لا، وغيره غير من من ما يظهر من أصلان. لكن لكن لماذا لا تسير ما وهو يقولون دون نعم. الجبل والخوف غير مسلمين. هذه تدخل فيها، تدخل فيها. تدخل في هذا؟ يعني هذا أعم مما ذكرنا. يعني يدخل فيه ما ذكرنا من, أب... من ظهار السام كفر. وكذلك من قولهم لو نعلم القتال تبعناكم مع أنهم يعلمون أنه سيكون قتال لأنهم ليس من المعقول أن قوما يأتون من من بلاده بهذا الحشد ويخرج إليهم المسلمون ثم لا يحصل قتال هذا بعيد هنا مراده من تبريرا ل ل لرجوع هم يبررون يبررون رجوعهم من الجيش نقول نحن معكم لكن ما نعلم القتال وكما قال الأخال فيما يظهر أن كل إنسان عاقل يعلم أنه سيكون قتال فإن أداءهم جاءوا من بلادهم محشدين لهم وهم خرجوا إليه نعم الفوائد تبديج إن شاء الله الفوائد ستكون إن شاء الله نعم يعني يقول محمد لماذا لم يقول يقولون ما ليس في قلوبهم يقولون ما ليس في قلوبهم لأن القول عند الإطلاق إنما يكون باللسان فما هو الجواب؟ نعم قول نعم قول كيف؟ لا، هم يقوم بها لكن أقول أولا أن الله قال ذلك من باب التوكيد ثانيا أنه قول باللسان لا يصدقه القلب والقول المطلق قول يصدقه القلب القول الذي يقول للنسان مطلقا يصدقه القلب ويكون فيه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان لكن هؤلاء ليس عندهم اعتقاد بالقلب إنما يقولون بأفواههم فقط ما ليس في قلوبهم ناصر يبيжи الفوائد يبيجي الفوائد واحفظها عندك هذه الشغل. <تصفيق> ما في ذك دك... ما في ذك العلم. لا هذا خبر خبر عن مستقبل فهو علم بأن هذا الشيء سيقع إخبار عن علمه عز وجل بأن هذا الشيء سيقع. ما نعيش اي هذه واقعة في وليعلم الذين آمنوا بس هي ها نعم وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَ مُقَاتِلُوا بِي سَبِرِ اللَّهِ وَالْتَعُونَ قَالُوا لَهُمْ أَعْلَمُ فِتَالًا نَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ بِالْفُكْرِ وَالَّذِينَ أَقْرَبُوا مِنْ إِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَكْوَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لي إخوان وقعدوا لو ما قتلوا قل عن أنفسكم موت إن كنتم صادقين ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أخياء عند ربهم يرزقون Pariqeen bima aataahuullahu min fadlih Veyestabshirun billlezien lam yelhakuun min khalfihim An laa kawfun alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما أَصَابَكُمْ يَمَنْ تَلْقِنْ جَمْعَانَ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمِ الْمِعْمِينَ هذا مبتدر المناقش قوله فبإذن الله محل الجملة يا خالب أين الشرط ما أصاب لماذا اقترنت بالفعل لأن جملة اسمية وش التقليل طيب ما هي الجمل التي تقترن بالفاء بعد إذا وقعت في جو الشرط؟ خالد. مجموعة في البيت طلبيه وبجامد وقد وبلن وبالتنفيذ. نعم. اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. الطلبيه مثل ايش يا ادم عمر؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين إن غم عليكم فأكملوا هذه طلبيه ليس كذلك أكملوا في الأمر طيب هل المراجب العذن هنا الكوني أو الشرعي نعم الكوني لماذا لا يكون الشرعي كم شرعي وأما هذه فهي أمر مقدر قدره الله عز وجل طيب. هل هناك فرق بين الإذن الكوني والشرعي نعم الشرعي يكون الكوني طيب فرق فرق آخر نعم. نعم. الإذن الكوني. نعم. نعم محمد. إن الإذن الكوني يتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. نعم. أما الإذن الشرعي فهو فيما يحبه الله عز وجل. حسناً. لأن الله لا يشرع إلا ما يحب. تمام. <تصفيق> نريد مثالا للإذن الشرعي. تهد. تعالى. شرع نعم. أي ما نبشط مثال آخر <تصفيق> قوله تعالى آ الله أذن لكم أما على الله تفتر تمام قوله ولي على المؤمنين <تصفيق> أخونا قرأها سكون اللام <تصفيق> كله كسل الله هل يجوز أن تقرأ ببسكون الله؟ هذا الله قد قال واليوه نذورهم واليوه نذورهم هاه؟ لا واليوه قراءة صحيح السبعين سولي جميع سبب، أسبو على بس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم. للأمر. أحسنت. الأمر يا اسمك أحمد يا عادل. لام الأمر إذا وقعت بعد الفاء. أو الواو أو ثم فإنها تسكث ثم اليقضو تفت واليوف نذوره ومن قدر عليه رزقه فلينفق إن ماته الله عرفت ثلاثة حروف من العطف ثلاثة أحروف من حروف العطف إذا وقعت قبل لام الأمر فإنها تسركث عرفت أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً ولا يمكن أن أن تسكن. طيب. أين؟ هذه أي معنى؟ يعني لازم أمثلة كثيرة؟ لا. ليك ليكفروا بما آتيناهم، وليتمتعوا، وليتمتعوا. ما تقول وليتمتعوا؟ تقول وليتمتع كسلة. إيه نعم وليتذكر طيب قوله تعالى ووليعلم وليعلم المؤمنين خال اخذته كيف قال وليعلم المؤمنين وهو عالم عز وجل من قبل أن يقع هذا الأمر؟ لأن العلم من قسم نعم بس بس. علم الضروب وعلم الدراك بس علم الدراك أصل العلم هو الدراك علم الضروب وعلم الدراك يعني يعلمه ظاهر، فالمعلم الوصول نيء علم الظهور الذي يعلم، علم الظهور يعني أنه علمه بعد أن ظهر، بعد أن أما العلم الأزلي، الذي لم يقر، فهو علم أنه سيقع وقعنا. إذن هو يعلم المؤمنين قبل إيمانهم إلى علم الأزلي وبعده أيضاً، لكنه بعده علم ظهور، هذا واحد. ثانيا سهير. قسم يترتب عليه هذا هو. الذي يترتب عليه ثواب العصاب هو علم الظهور. ولهذا لا لا يعاقب الله ولا يثيب إلا من امتحنه بالأمر والنحو. طيب. هذا علم إلى. نعم. ما أخذ الفوائد؟ أخذ الفوائد؟ طيب. قال الله تعالى وما أصابكم يوم رجمني لأحد. الاستفادة من هذه هذه الآية الكريمة تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره. قال وما أصابكم فبإذن الله. لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله إيش؟ رضي الله وسلم فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله كما السبق أو لما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت أن هذا أقوله من عندها وفسي قلنا الجواب أن الجمع بينهما أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني أنتم السبب وأما إضافته إلى الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فاعله إلى فاعله فالذي قضى هذا هو الله، لكن السبب أنتم، وإذا فكّت الجهة زال التعارض، إذا فكّت الجهة زال التعارض، فالجهة الأول، الفئة الأولى، ها سبب، والثانية فعل والتعديل، ومن فوائد هذه الآيات الكريمة. أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكره لحكم عظيم لقول فبيئة إذن الله وفي الحديث الصحيح أن الله قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له من فتعامل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن، لكن لحكمة، حكمة، وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخ كل من عليها فناء، ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة فيما أصاب الناس يوم تلقى الجماعة، وأنه وأنه صار محن. علم به المؤمن من من الكافر أو من المنافق المنافقون ماذا قالوا قالوا لو أطاعونا ما قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل أما المؤمنون فقالوا رضينا بالله ربا واستسلموا لقضاء الله وقدره فثبت بذلك إيمانه بقوله وليعلم المؤمنين ويتفرع على هذه الفائدة يتفرَّ عليها أن المقضي المكرور مهنة للعبد فعليه أن يعتبر وأن يصبر حتى يكون من المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن عليه راجون ثم قال عز وجل وليعلم الذين نافقوا يعلم المؤمنين والذين نافقوا هي هذا من هذا ففي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى آخره من فوائد هذه الآية أيضا إثبات النفاق في هذه الأمة لقوله وليعلم الذين نافقوا أي بعد إيمانه و و ولم يبرز النفاق إلا بعد غزوة بدر وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون أي يظهرون أنهم مسلمون أو أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق تحريم النفاق، وفي الآية الأولى الترغيب في الإيمان، والذي يميز بين هذا وهذا هي قرنة الحال، فإن المنافقين سأتي من أفعالهم ما يدل على أنهم في غاية الذم، ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين من أكثب الناس، لقوله يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم. ويقول لو نعلم قتالا لاتبعناه وهم كاذبون في هذا لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال كيف ذلك؟ لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم تركوا أهليهم وتركوا بلادهم وتركوا أموالهم وهم في غاية الحنق على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غاية الاستعداد فهل يُعقل أن قوماً جاءوا على هذه الصفة يرجعون يقول سلام عليكم في أمان الله أجيب لا يعقل لا فقول النافطون لو نعلم قد يتبع لكم هم كاذبون فيه ولهذا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من فوائد هذه الآية أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان القول عند الإطلاق هو الذي يتواطع عليه القلب واللسان لقوله يقولون بأفواههم ما رسى في قلوبهم لأنه لو قال يقولون لكان القول في الأصل ما تواطع عليه القلب واللسان لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيده بالأفواه قال يقولون بأفواههم ما رسى في قلوبهم، وبهذا التقرير يندفع عنا قولا القول الأول أن بعض المفسرين قالوا إن قوله بأفواههم من باب التأكيد فهو كقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثاله قالوا لأن القول لا يكون إلا بالأفواه ويندفع به أيضا قول آخر أشد من وهو القول بالكلام النفسي القول بالكلام النفسي. قالوا إنه لما قيد هذا القول بالأفواه دل على أن هناك قولا إيش نفسيا وهو ما كان في القلب وهذا أخطر من الأول لأن هذا مبني على بدعه، بدعة الأشاعر ومن وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وقد أبطل شيخ الإسلام بن تنمية رحمه الله هذا القول من تسعين وجها في كتاب سماه التسعينية وأشار إليه بن القيم في النونية كما مر علينا القريبا إذن الفائدة من قوله بأفواهيم هو أن هذا القول ليس قولا مطلقا لماذا؟ لأن القول المطلق ما توقط عليه القلب واللسان، طيب، يمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة، وهي أن من نطق بقول دون أن يكون له قصد في قلبه، فإنه لا فإنه فإنه لاغي، يعني فإن هذا النطق لاغي، يمكن نأخذ هذا من هذه الآية، كما يشهد لذلك قول تعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذا يفيد جدا فمثلا طلاق السكران لا يقع لأنه باللسان فقط طلاق الموسوس لا يقع لأنه باللسان فقط الموسوس نصد الله لنا ولكم العافية يوسوس دائماً أنه طلق زوجته وتجد يحدد نفسه وهو على فراشه ومع زوجته يقول فلانا طالب نعم وربما حتى في الصلاة يقول هذا ويعجز عن كبح نفسه نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه ألف مرة فليس بشيء ليس بشيء، ولهذا يستبتوننا كثيرا من الناس بهذا المسألة ونقول إن الطلاق ليس عليك طلاق قال لو نتكلم قال لو تكلم ما عليك طلاق لأنه ما قصد أحيانا نقول الله أنا بريح نفسي بريح نفسي زوجتي طالب نقول هذا إغلاق ولا طلاق في إغلاق مثل بعض الناس إذا شكل أحدث أولا ذهب يحدث لا يحدث قبل على شارتين نعم أحيانا يعني يحدث بحدث مسموع وأحيانا يذهب يمس ذكره ويرى أنه ينقذ الوضوء في مستذكر وما أشبه ذلك نقول الله أخير أن تريح نفسك أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي أن لا ننصرف من الصلاة ولا نخرج من المسجد حتى نسمع صوتا أو نجر ريحة لا تبلبل نفسك افرد ما عندك معه أو أن الوقت بارد وأنت ماشين على هذه الطريقة كلما شككت نقدت الوضوء ثم توضعت تذهب تنقد الوضوء ثم تبقى إما أن تتأ إما أن تتوضأ بالماء البارد أو تتهمم هذا غلط المهم أن, <تصفيق> أن الشيء الذي لا يقصد يؤخذ من هذه الآية ومن غيرها أيضا النص الأخرى أنه لا عبرة به لا عبرة به ومن ذلك كما أشرت إليه طلاق الموسوسين، فإنه لا يعتبر حتى لو نطق. أقول أحيانا سئونا فإذا قلنا لهم لا سعى الطلاق إلا إذا ذهبتم إلى كاتب العدل أو إلى رئيس محكمة ليكتب الطلاق تجدوا يرتعش عودي بالله عودي بالله. إذا هل قصد الطلاق؟ ما قصد الطلاق؟ فلا فلا عبرة به. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل. بسرائر الأمور من قوله والله أعلم بما يكتمون ومن فوائدها تحذير العبد من أن يكتم في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل من أين يؤخذه؟ من قوله أعلم بما يكتمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتمان نفاقهم ولكن الله يعلم بذلك وقد كشفهم الله في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن المنافقين لا خير فيهم لا في الجهاد في سبيل الله ولا في الدفاع عن المسلمين من قوله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فهم لا خير فيهم لا يتوني القتال في سبيل الله ولا للدفاع نبهنا على قوله تعالى خطأ بعض العلماء في قوله تعالى والله أعلم وما أشبه ها نبدأ عليه طيب ثم قال الذين قالوا لإخوانهم نعم نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإمام والكفر. وفي حال أخرى بالعكس لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه فما وجه الاستدلال العامر؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ كلما قرر نسأل الإيمان سوف يزداد إيمانا كلما بعد سوف ينقص طيب وهذا ما تبقى للسنة والجماعه أن الإيمان يزيد وينقص ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى في العمل الباطن نعم يزيد في هذا وهذا فالعمل الظاهر نجد بعض الناس يكثر من العمل الصالحة فيزداد إيمانه وأما في الباطل فكذلك يزداد إيمان الإنسان في الباطل بحسب ما يكون عنده من البينات فهذا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب والإنسان يدرك بحسه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم أخبره ثقة بنفس الخبر ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنهم كلما زاد المخرون إيش ازداد إيمان هذا وهذا شيء مشاهد ما فيه إشكال طيب هل ويأخذ من آية الكريمة أن الكفرة ضد الإيمان بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ولكن هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب مؤمن في قلب رجل؟ نقول أما الإيمان المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع، وأما الإيمان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمع على مذهب السن والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصال إيمان وخصال كفر. فيحب على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم وأن لا يطلق الحكم بل يحترس فيه لقوله هم للكفر يومئذ يومئذ أقرب منه الإيمان وهو ما يسمى بعرف الدبلوماسيين التحفظ لأن قوله يومئذ احترازاً مما سبق ومما سيأتي لأنه ربما فيما سبق هم للإيمان أقرب وربما في المستقبل أيضاً يغير الله حالهم نعم فيكون من أقرب فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد لأن الإطلاق رب <تصفيق> ربما يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مطلقا وافرض أنك تريد أن تعدل شخصا تقول إنه عدل إذا أعطيته وصف العدالة على سبيل الإطلاق فربما يفسق فيما بعد. وتبقى هذه الوثيقة عنده نعم لكن الحمد لله الآن الناس يحترسون من هذا بذكر التاريخ لأنه إذا ذكر التاريخ وأنت عدلته في هذا التاريخ فإنه لا لو ما عليك في المستقبل فيما لو اختلفت حال لأنك إنما تعدل في ذلك الوقت ربما تختلف حاله ويكون فاسقا بعد ذلك ما عليك منه ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أعطعون ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هذا أيضا فيه فوائد طيب إذن في المستقبل إن شاء الله يقول عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الذين هنا بدل من الذين السابق في قوله وليعلم الذين نافق أو صفة أو صفة الذين قالوا لأخوانهم وكونها صفة أولى بل هو المتعين وذلك لأن البدل يكون يكون هو المقصود بالحكم هو المقصود بالحكم انتبهوا للفرق البدل هو المقصود في الحكم دون المبدل منه فإذا قلت أكذم زيدا عمرا عمرا بدل من زيد فمن الذي يكرم عمرا إذا قلت كل الرغيفة ثلثه ثلث ولهذا لو أكل النصف لأكل السدس بغير حق، فإذا قال أنت قلت لي كل الرغيف، قلت لكنني أبدلت، وقلت ثلثه، فالسدس الذي أكلته زائدا الآن يعتبر أكلا بغير حق، فأن فأتكون آثما، ولصاحب الرغيف أن يطالبك، نعم بقيمة السدس، على كل حال البدل هو المقصود بالحكم، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا وعلى هذا فيتعين أن تكون الذين الثانية صفة للذين الأولى صفة. واسم الموصول يصح أن يكون صفة لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قول لإخوانهم أي إخوانهم ظاهراً هذا هو الصحيح <تصفيق> وقال بعضهم لإخوانهم في النسب والمعنى الأول أصح لأنهم لا لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أرهم وليس كل من استشهد أخذ لواحد من المنافقين فيكون المراد بإخوانهم ها. أي ظاهراً لأن المنافقين مع المؤمنين كأنه مؤمنون ولهذا لما سئذ النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، إذا فهم ظاهر فهم ظاهرا إخوان وأصحاب، فلهذا نقول لإخوانهم الصواب المراد لإخوانهم ظاهرا لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وقوله وقاعدون قاعدون عن أيش؟ نعم عن القتال والله سبحانه وتعالى يسمى المتخلفين عن القتال قعودا فقال لا يستأل قاعدون من المؤمنين غير للضرر ها؟ والمج... والمجاهدون في سبيل الله فسمى المتخلفين عن القتال قاعدة. وقال تعالى وقيل قعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لاعدوا لاعدوا ولكن كره الله ومبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين طيب إذن وقعدوا يعني عن, عن القتال والجملة في قوله وقعدوا في محل نصب على الحال بتقدير قد أي وقد قعدوا وهذا أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة يعني قالوا وقعد لأن قولهم حال كونهم قعوداً أشد فهم جمعوا بين الأمرين بين السوء في القول والسوء في الفعل ماذا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا بأي شيء يطلونهم بعدم الخروج لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن <تصفيق> وفي هذه الطريق إن خزل عبد الله بن عبي ومن معه بثلث العسكر تتخلف العياذ بالله ولهذا قال لو أطاعون ما قتلوا في قراءة ما قتلوا أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصلاقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364 ثمانية ثمانية صف ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف